هل عذب قلبي زانح ما فيكم واحد صالح اما ندكم على حياتي والكل يدور مصالح هل عذب قلبي زانح مفيكن واحد صالح اما ندكم حياتي والكل يدور ازنتلقا بيها باعوا العشرة موالي وعم بتحمل ابي هل عذب قلبي سامح ما واحد صار ادولي مني قوم الغدر وربع يطلعوا خوانين الدنيا هدت علي والحزن تلقاه بي باعوا العشرة موالي وعم بتحمل قدي العتب بقلبي زرع ما واحد صالح اما ندمه حياتي ولك